فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريحان والحب العصف والريحان فبأي آلاء ربكم ما تكذبان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 رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مراج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء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 فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقالان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان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 من شقة السماء فكانت, فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان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 ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكية زوجان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 فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان تكلبان كأنهن الياقوت والمرجان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 فبأي آل ربكما تكذبان مدان فبأي تكذبان فيهما عينان الضختان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 لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلٍ ربكما تكذبان, فبأي آلاء ربكما تكذبان